وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عَنْهُ عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 ويذبحون أبناءكم ويستحيون لسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ أذل ربكم لئن شكرتم لAZEدناكم ولئن كفرتم لنعذاب شديد وقال موسى إن تكفر أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِذنَ اللَّهُ لَغَلِيَّ الْحَمِيدِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَفْسٌ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فودوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما أذيتونا وعلى الله فللتوكل المتوكلون وقال الذي كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عديد من ورائه جاد ويسقى من ماء صديد.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 ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتم خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فغل أنتم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 ألم تر الَم تَرَيْنَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قبل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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو ثقاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزول الله الواحد القهار وتر المجرمين يوم يذم قرائن في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوه النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب